ايها الهي بحي ما عاده هزوني منها بتاعه ايها الهي مبابيو الهي يحسي كما غاضو كما غالي كثير الهي يابا الشيئي يابا الشيئي يابا نحن غسمنا بينهم عيشتهم ياسيريك اشياء كل ويدي اشياء قومي الهي وصالح بالله ويد وصالح بالله تقديم ومحرنا طرب يعني هون عله مرضيتهم اكل معي لسان بلا اكل اصحابهم بل السوبي يعني يعني الحرجيا لكن اسباب تاع افسي تواصل في حريقه اعاده وان كثير تطلع الى قد يعني ولا حجراء محل اولي وتوصلين محلكم رسولك وانا اتوصله الهنا يعني اولينا ولا اتوصله بدل الهي واكتبوا الهي لوصيله واكتبوا الهي لوصيله او فيكتاب معايا لاسباب تاع الهي اصحى تاعي القران قال ان كنولتها وكتب حي الله اذ كل يا لا تتحط كل لا ويرفو ترتا ويعني اسوكو ادم اسوكو اجيابه انت ثلاث اسباب وهي بنقول هذا العونه تراه بنقول عنايه واسكنوها واش الشيء هي تصوب تي الله يشوف بيه مهيئ لماخ الغلهو ايناس اونلائي لأي نولي ويواذا يعني خلقي قال إليه محصولي ايناس بوزلو واسجماعو شوئيك البحضة عنوك قولا لها إليه أول كي محصولي جماع الآن بنيها دنك محل الصؤومي جماع الآن الصؤومي تريس على كين عرب الخاضي على السوبي على أومي انت إليه ويواذا أسباب تان توصلوا أي. الزابتان توصلوا هاي اوه حق ايه يعني عقلها ايه يعني حكمة ده فيه هو التوصل هدوه جماعي الريزاء لكن حكمة دي سي الهي وحاسكو دروسي اي او نولشها نولش يعني اقنانتا ايه المهام وحيطها هايان مرتبوها لو يعني يقدر فيسا مرتاب دي انت انترغوا مركا يعني الجماعه يعني ما رعي في الجماعه ده علم ليس انت كنت تردد اجملوا في الطلب وري صغير هتقيله ري وقدر اسم جي بس في شوفي مناك يباع يعني كسبوا البيره او كسبها يطلب جميل اه هذا حديث حديثان حديث سبب يسبب يسبب بلو الفيريو وقال ده الله اله هو الصغير يعدون يعني انت مسبب في يعني أيو. اي قولا حجران نيك او حال البديدة ان او التوكل ب... من طلبس باهل التوكل التوكل كريم حايا لي رزغي تأخر كيسي ويعني مأهان وخفك أسوار يعني الهي بمحل أركائنا استكلا أسكريدو رزغي سعي بيسي الناس ونسبايا معها هاديس قلوس بايو واني لحوكي ينفو كنزة دي أسلاني شركي أسهل عاق خبابك انني لو حاس الحريري اليوم مدى مرحاس الحال انه علاقة دهية له الحريري مصببتي واحتلاغاً أسلياً أسبابته بحيكي تعلوها صبت شرعيه يعني الضوخه حلقه الصلاحي سي الى هاتو تو داعمه نورشي سي لوان كيدني قبي يعني مستقر روايه يعني نكيد لإمادو لإمادو <تصفيق> نفسي دزال طلب الدنيا او ماغي سي تهافت لهيماده لا دع لهمال ويقفقفه نفسي شغله سيفيع وجرسه الوريس سيفيع نزياده وجرسه نفسه نوجر لبقى قاسر شخي بانك وفوره يعني وحده وحده قطخان يعني افريسن افريسن كخافه ابره طلطل اسكال إليه وابوكينا والصلاة بالنغادي ما من دابت في العرض إلا على الله يارضغها أسباب تلبحري وعاكو هدينا خلي <أسؤال> سي هدينا الزه اغلي يا حضرش هاي عاظل يعني ما ليالك او حدك الهي هاي شري يعني بس اصو بثلاثه هاي وكسبتيسي واغالي هاي وخاص هاو اتماك وحنا وهالفيزا قاع غير حكمتي حساب جبري فسروا قالوا يابان انتهى بو ونعود اسمنا تماما هاجري والهم يو هو لو علمي ساله وعلى اول عمائر مال هاي يرزاه راي ما وكان بمر ياك ضهون اياك ابره دباله جوه ارتيس علمي حسابا رهان لم حل يو افطر وعدل ان كرين ان كرين عمال خبان انتهى فيه له عاش خواه انتهى فيه ورؤسه الله انتهى يعني انتهى هادطة او اذيه ايان وحس او قرينه ماله ارزاق دي الهي نحن خسرنا بينهم عيشتهم وانتهى الهي فكارسي انتهى قالت الهي ولا اذيه ايه انا سمحى يعني كان محاوه به غاني قام حواليهم اقصين على اليهم مسيين او غيبنين انتوا لما ملاياكل من واسود دين وحاسد اني وحالي امري ملايغاني ابن اليهود اه اشتهي ملايغ وا ملايغ ابن اليهود اه انفطيسي قلبي وحقله Kikale vahasire Kõhne vahal ei amrei Saniidaan Meie antal inandad Yuh Maha yelai Vahad ishtihie Ninkas abid ka ah Aishtihie Ninkabid aah Oumad iskai jura khaludis Kaga juh Elayis abulai Nintas salatud kaayu Es esque kans ei olemilepe. Erpi et meidere meidri tikkuvis inundi hyvin onipe tegevää. Oma hoe die عابد نوايه خل يوه ديواه ان مسلم عابد يعني وحس اشتهي الا الداعي الامر وطانا او تذكر كان حتى كان دي لو كان وسلو كنا يعني ملك التسخير الملائكه عيل ملك ملائكه الامر ورب ضره خير في الارزاق اعود بنا اليها صوب بها صوب لو كنا سعودي شو يحس خنا وكنا اسن اولاد الزداد هي 38 ايتالو وحا فرانتي المواهب وكلش سبود مواهب وحك الحقلو كذا دي امس بعت في اجباده على امريكا الزداد يوقفك مركه وحوايه الف كوال دنكه تجرس على الجريو وللان بنعلوا دمين على حتى بوجيته انت واحد عظيم محايا محايا دا... كي لعينه الهي وابضيه هاي وقال الليه هاي يعني اذا كان وحيقبين الابا والهلي الهي وارزقه كي بناك وقتلقه وكي قلاته باده الحمد لله وحاته واكنا بلدك والجوه انت وحالك يرى اكزاء هاي من البحان وضدكوه انت جوه عشوه مصروفان قيبتي الهي نختي نوالبه هدا والحموده يعني ذنبه حساله كينو هاي ارزاق الهي واي انتان فجور رحانو يالا هذا الكان اهات آه سبني هاي وعلماء الكلاميين هذا الدير او وجراء اهل العقيدين هذا الدير وجراء ددت فوقه هذا الدير ايه فخوان يعني ماركيسي ان شاء الله وانكم ادتونا انا صلى الله عن سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وحاسري أجوع الناس لذكا كأوباه بضن غالب علم علمك يجريها يا غوة غالب العلم يغوة وأشبعهم كأوبارك بضن الذي لا يبتغيه لذكا كأوبارك بضن كان علمك يجريها يا غوة أجوع الناس لذلك كأوجوع بضن معنى أباهي بضن وهو طالب العلم علمنا أنك جريها طالب العلم طالب العلم أنك ضلبها وهو وأشبعهم كأوليك بضن الذي لا يبتغيه كعلمنا أنك جريهين وهو هذا المضاهر دفعا اجوع الناس صدق فن... ما, ما أنا... طالب العلم علم تسجلها يو لو وضعت بالناس و علمها تسمضيسكم عاس منك علمك تسمضيسي او تفهمسهايو او اجوع الناس بعد اسم لما ما بارد وحمد ما دائما و اسروان كاسي يعني معانكاس علمي او معانسي سي وحزياده هاي اسجرها اختصت <تصفيق> فكلما اصضلبه اسديو يعني وح علمي معانكيس وزياديه باهديس وزياده اساء وزادي لدى ريسي وهسجريها معانك اسي يعني نهاية ريسي يول كسجريها معانك علمي نهاية ملهاني نهاية ملهاء من أمومان الله يسمعاني لليها يوديث الله علميه معانك اسي يول ملهاء ملهاء معاييري غير كيسي جوع او الوضايا غير لكن وهي غير علمي عن اهان نهاية واليها انتدي او محسي ايوه عقليه لما دواه انت هذا كي عقليه لو وضا انت واحد تادرات هذه اجوع الناس معايا لعلمها نهاية مالهانين علمها معان كيسي يول مالها ملك اله تاسيسه علم برج الجدي معك كما ما هايو ما اسكله ما هاين ماله على الروبه دائما الشيوخ له لما معناها عاليه له شيء شيء يعني مناسب قوا نفطه مناسب قوا معك او مناسب على جاره هو هو حساسيه يعني وها هو الكسايو لاكاسا انه قوه الاساس محاول تبدئمها ثم قلقها ثم ارقها توحيارها سي احساس واتاور اشواص لا تدوري عن كل مكون البوه المسوسات تشيل محسوسات كالوغراء قوه العقليه وحال الوعي هو ما تن عاقله وصاحبه معقولات وحلول جاب لا معقولات لو جذا لذي معقولات كهد للجاره ملجاره اي علوم تو هي معرفه الهي قدومك السي كواسي تدرك جارد ملها يعني معرفته انت والعاقله يعني قوه وضع عاقله قوم او عقل لا بقى مكسي سوق وغرشد عاتاي وكحب بدنته تن حساسه ضحوق بدنته قدانكي اوكي تابشدي مقطاركي كل حساسه ما على كل حال كل ما كان الادراك اقوى انت بادراك اقوى اسله مدرجنك لجعله اشرحه اللله وعلم الحديث كما يج و اشرف واه تشرف بظن اذا مشرفه اشرف واه اذا حبظن نغوش رفي في عن فتاوين واله يقول لي اذا كنطوج وراي جاهي دوريي واقوم غوري علم الغار اسر الجوع مع الهي اسمها الهراء لغه العرب جوع اصل كيش وحوايه يعني وحلو باهدو قده لو باهد الهراء ما في داعي مباهته هم انتوا طاس الهراء جوع هيلين جسمي واه وحيات جسمي وكبر نقدو وحيائها او كجوخ سلاها جسم قادي. شيء بدي تكبر نهضون قرقالي من غوريني امارو او يعني انت خدوه فلهيت قاسم عليه ها وانا والله راها, راها حنونك كيمه كا هايو وحيوانك بركي اردن قرن خطو غوريشول لا يعلوش تقدر كان خطو حم كل كترهيت بانت وعلى وضع يا اخي هذا اجوع الناس ذو صع او جوع بظن او يعني كان وحوايه أو في او ضاحب وعلم وعلم كي جريها الما كان جريها يا تضحو بظاحب طمع هذه منك كان باهن او جوع يحس يعني باذ يحكم مر بادشي فيو با اون او اومو اللي بيعوا با كغو اون كي حديث باغو ادي وخرن غوري اسغو اما طالب العلم شهوديسي فو ام سو خبي ديس وا سعيلي ولادي علم معنيس غف سؤادو معانكيسي كما يعني غا يو حسب الله عن نوم بن معاشري اجوع الناس طالب علم وانتبعهم الذين يبتغيه قول الرب في, وحب كان وحب مع كان في علي انا وسع وكن جريين ونعم جريين ما امام الله ما مقوم كان اجبعهم امام الله كانوا جريين علم وحوايه اجبعهم يقولوا ربون وايه ما كل شيء هاي صبنا صلوات الله وسلامه عليه وعلى هاشم هذه الدعوه وعيدان اجيبه هذه الدعوه اشوع عهديو محال الوباء يعني وليمه العرس وعيدادي اجيبه دعوه وليمه العرس هي اشه وهوى معهود واجيب اجيبه هذه الدعوه عيدان حاطين له وعو اجيبه العرس على الوباء وليمه العرس وعيده هذه حديني لوعه الجيوة حوايته اكتهم وعيد يعني الوقت هينا اما ولماتك وابر يهيد فابر يهيد يصنع هاجرا ولمي الوجوه ولمي الواجب كانت تنوى واجبك اه وعيده واجبك اه وحواي دعوا هذا وعيده او أما ولا إنتقل إيجادة حقيقة لإراتي ونبقى أي قراءة إيجادة باستخد سأيه وحيا وحاس كله <تصفيق> سميني الأجيبس إذا دعيتم لها لهذه الدعوة وعيدا لهذه الوليمة ولماذا الدعوة الوليمة الديني لواعو أجيبه حديث كي بخار من لم يجيب الدعوة لا يجيب عليه وسلم من لم يجيب الدعوة وعد اه اراسك والمديس هذه اول اسبوع نكنا اجيبين عسى ابو الغاسم عزيز الرحمن فقد عسى وحذف قاسي معنا مع خلافي ابو الغاسم غازم ادوي وراي محمد عايد صلى الله عليه وسلم الله ما خلافي يعني اجيب الديدي شروط البحر النهائي اروح شروط <تصفيق> كل ما كثير هلا شروط الالوات والغيرين ف... ما كنت عوده عام ثاني كان عايو ان حرث هذا رشيد ان حرث مقلب انه هذا مسلم على الصحي إنت... انا على الصح انت غراب الجو انت يومك او حدن وحشبها الى يومك بالله انه خاصه إن لغا سوهري نماكس عجيوا نكاك واعي نكاك واعي نكاك سوهري هدي لغا سوهري ولغا سوهري نكالاك واعي أو نيملك تطالاك واعي ماياك كمجاوي بعد ذلك هديث هدي لغا سوهري جي سوهري يسور مرياء ويسور مرياء إيو حاشرده عداني ميهاز يستغا يو يخاف أهدوك إنه سجوه يلقص إنه سجوه يخفق بسيره أدي روايه ما يهجوه أما يخف حقه أما خفف أصليف سهايه ومحاق ما أجيب آيو مياه دواي ماهه وحسوقي هنين أو عنده واحد هو روايه ومياه سرويه نفسك يا إماه هما أسكو يا رواي ما أجيب آيو حدي هدن وحشده إنا مياه سيه من بير كانيك استاي بالبضاي وعيالها تويش تويشي بالكيميكال اللي وداينه موجب موجب يلي تشرب ادي شوقي يا ابو حاسب شو بيو ما ايوايو شروط احكامته اد و فروع الفروع او شو شارك وهكذا مسير الاسماء ال بسيركه هذا فرساد مكتوب اذا عم قرستات يعني ضدك مصراتكم مصبرا وحياه واسعني تسرني المشق اديس اوكي انا وحسسني واقع صنطها وحياه كل موقر يكون اي كميديهين وغير كل حدو انا عذر انا يعني ميها اشجر ان شاء الله امام وردي يعني وحيئو مقعيسي صلاة الجماعة له سلاة الجماعة كتقي ديدي وحقه البناء هايو واصل أروري واصل قوي كتاب قيسي حابقه أسكشو أبقي قوي لامه وردي كتابه كالوهلي الدنيا والدين لا أدب الدنيا والدين لا أدب الدنيا والدين لها رأوسه إسكاله هو بضع قوي واي بضع رأوسه إمامهني مثل ابتشافي مخلص بسيو كثميسي مخلص على يعني أعقال الموت سوا هي. سوا هي. الله عليها أما يعني شايف اقل ما ودجني ما مش شايفي السقع هذا روايد اساسا وسقطته قدر الله طيب مع يعني وليه بتعصي هدي اها يعني امام نوابي وحاسكي قوري حديث كان سي ابن عبد البرع عمل وحايد ايه حديث مع ذلك اجمع ابن عبد البرع لما كتاب هو وين وانت بضي انسو قارن اسليها اخذ لك برقودة يعني تمهيد كتاب تيس كتاب خوية برجع وايه ايه يعني الاستذكار فقه روايه وحاسكي اجماع وحيكون اجماعي يجري نوابي ابن عبد البر اذا اجابه الدعاوى وجوب الملمه الارض ووجوب وهي ما في شروطها دانسور شيرن لحرب قامت الشرطوجيه او المضر فقاله يشرفيه الان عندنا وعاشر الصوب انا اجيب الداعيه منك او ولي وعايو والقديس اجيب وجوب وهي ادي رشتاي ارستاي wujub wa marhisurutan lahal haddi arus ehen walimat alurs ehen sunnah wa waas صون ليال انت كل وحلوسنيه كم 100 دين انه المسافر ما تس ما سفر في يعني لو صوب ويا واس كل حديل دشه لفظ في الايجاب لفظه ظاهر تي ايجاب قد ايش ونذ بمعنى ولا ترد ما يمجد حتى حس لا ترد انا هنا اعلننا على هديه هديه هدي دي لشو هديه انا خي نوعي هديه اليوم معي ايدي وحرير او استعيلك يا حبيبتي ست الوصل و يا حريفك يا او محببه الضبط يعني وحش جعلي لس هديه و يعني صله و هاي ما ولا ترد الهدية سلونا صلى الله عليه وسلم هدية لها ولا ترد علننا. الهدية هدية لها معا الهدية هدية هدية وحوين وعيه. نقد مفيع نقد ايه مفيعنا ولا ترد الهدية هدية احين ننكاس هدية يعني سوري مالكس حدث حرام دي حاله مزهين عمسه اسهين بدل كارو اسهين نينك اديسي او هديه ده قوسيه ادي سي هي انه خسيس هذا ندوتي انا بدش سريحه انه بدني هي عم بمرهي واشكو دي جهه بعدين ولب انك شو بدل كيس تن اوت هاي تمال عمله روسيو القديه تاع دي وشكو جهه لا نمروا على السواء ان يعني هلوية تقصر لقلق لقلق لقلق لقلق وفي أي هدية زيادة رسوبة هنا وهم روايو لكن زيادة رسوبة هي علينا وحسب وكالي بغل بغل كله وكاليسا الواحد يجعلها لي كملتها حلم الله أنت كنتا هدي مهجة هدي معنا هدي ننك وحاسونا وإن صلوا واه كراه واه الناس نوخذوا واحدش نوخذوا كراه الحرام ايته له ويموا مكة هدي من الجهات الحرام. الحرام من جهة الحرام اللي في صنعاء من, من كوكا هدي من صنعاء من لنسال وحلامك لنبرع دام وصلك اللعاية وحسكوا كلهم أغبالاية مكاس هذا اللعقين هو مكاس وهدينا إلا نقين إلا نقين سلما أي تهي مكي لعقين إنه حرام تهي لعقين أما الدين من جهة حرام إنه تهي لعقائده خلدي قيد واتب هذا يعني نقين مالينه وهدنا وجود بي نقين الحرام هو مكاس. انه اكد وان انت صدع عينه وياي من طول ماكو شي خايس نوياي وخمره جداه نوياي من صارن الى ساي مالكيسي صارن الى ساي هذا شغل قيس وحكه المقابو برعه وايد جدا جوا شفت وايد يعني مريان وايد يعني الله توسيو وحيسي في الغابه ما أخذ بسيف الحياة يسو قلها وانسو سيها مصول آير لكن نين يعني اوشيحة يقول لي هاي اخماها لوي يا اما سليها يعني كان مسوح ماذا لوي تتبع السين او يعني اشتقو كنا فحاسكو اللي ما أخذ بسيف الحياة فهو حرام النبي يقول ما أخذ وحلو غاكي بسيف الحياة سريع يعني إنكا مسلمكا أو حتى خاليزي مختصين بالغلب وعبوصيها حلال أسوالي حمضي بالغلب واسوه مخيام الله والعمل الصالح يرفعه مدينه إلهي وحاس ديس اهين أوضي بالغلب الغوصي ننسي ديسوا مالكا ردي واجب واجب واجب هتت اكتهد ألو من جهاز حرام بسي إلا نقو أكيده واجب واجب واجب إلا نقو واجب وايه أقبل كيري أقلاشي إن حرام وايه وحمن جهة الحام لأجيه هدي ما لقي دعس أجيه نيكي لغا صعدعي وأجيه نيكي لغا صعدعي وأجيه عديس خاضون حاسو ونيكي لغا صخات دعس أس أجيه سمقايو يعني لباسه وايه وحاسو خاضها وحاسو خاضها ننا رقص على عدوك وهي دينا سادي دهب نناس كذفر الدهب وحاس كذفر في ننا اسمال كخارك وعنو وهي حديث انا غاية حديث اخاته انس انا لا بأس رقادي انسا علشان ايكال ولا هاي وحالة لوسي وانا قيسا لا بأس قرآن حديث والله ايه ضرب ايطاها فخي اقراع ايجراع ويقول مهموه على بارته على نباره مر يعني اوه اوه هذه واجب اي نغيسه اجرا اوه هذه واجب اي نغيسه اجرا هذه ايكا المحجور عليه اوه حلمد السفه واي محجور عليه اما حديثه قاضيه له حديثيه ايو نك حاكمك حديث لسيه ايو تهديكيني واجب وايه قبول كأنه حرام وايه قاضيه ليه مهنتيه ايه قاضيه يعني المحكمة او جرتاحو نعمه او جاله تكي محكمة ذا جوجيا وعاسي كل حرام ايه ايه ارتبه حديث صريحة كله ارتبه كسيجري قلت يروح مكو كاليدري ترق وصوالبك فينا يالو بيها افيدني قادري بكشي باسا لو على حبك المعاشر سيوه يا ادم انه له حكمي وحله حكمي اشبه وايه اشبه المراهوه اناس خاذنين اواجبها اشعلي واجب وايه يعني اقولها شهدي وحيالها او كيني او دعوه او كيني انت اللي دعوية اما كانوا واحد دعوية او كيني انبي اناس اقولها بحرام وايه